يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنا ما ذك الذي رب العلاء صلّى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنا ما ذك الذي رب نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمي ثلذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الذي الحق صار معلما للحق صار معلما الذي رب العلى صل عليه وسلم صل عليه وسلم